س و ه ع ل ى ا ل ط ا ّ ب ه ر ج ت َ ي و ر ي الله ت ع ا ل ى ا ل ل ه ت ع ا ل ى ح س ي ن و ه ذ ا و ق ت ح ص ا د ا ل ش ه ر ه ن ي ئ ا ل م ن ص ا ر َ ه ن ي ئ ا ل م ن ص ل ى ه ن ي ئ ا ه ن ي ئ ً ا ه ذ ه س ا ع ة ط ي ب ة ت ش ه د ُ ا ل م ل ا ئ ك ة و ل و ك ش ف ع ن ك م ا ل ح ع ُ ل ُ و ُّ لَا صُعِيْقٌ مِنْ ه َ و ل م ل ا ي َ ل ْ ص َ ر َ م ل ن ْ م ُ ج و ا ل س ك ي ن ا ت من رب الأرض والسموات، و ن ط ف ب خاشعين داعين طالبين العفو والغفران، مؤمنين على المعذب كلمة آمين ص ا ت ي ن و ن ع ن م ذ ن ي على الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتقبل منكم ومن المسلمين أجمعين وأن يجعلنا ا ت ق ي ا و ف د ق ي الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه زرع المحبة في قلوب أوليائه وأدخلهم في دار ئ و ت ح س ا ن ه وفر ذنوبهم وسترع ي و ب ه م وفر ذنوبهم و س ت ر عيوبهم وأظلهم بما ظلت رضاني و ا أ ص ل حبالهم ونظم أحوالهم و ج م ع الشتى ي منهم بأقرانه هذا المتقين بقرانه شرح صدورهم وأذهب و ي ب ق ل و ب ه م بسحص العدو ورد رضاني أتم نعمته عليهم وأكمل لهم دينهم في أساسه وأركانه ووعدهم بإظهاره على الدين كليه و ا ل و ح د م ت ح ق ق في أوانه لا إله إلا ا ل ل ه الملك ا ل ق د و س السلام أ ع ط ا كل شيء خلقه على الكمال والتمام، ورفع السماة بلا ع م َ د والأرض وضعها للأنام. فيها جنات معروشات وغير معروشات والنخل ذات الأكمام. وجبال وغلال ولباس وشراب وقعام وخيل و ب و ا ل وحمير وأنعام ومعقبات يحفظون الناس وهم أيقاب وهم ن ا م سبحان الحي القيوم الذي لا يسهو ولا ينام سبحانه منزه الذات عن م ش ا ب ه ة ت الحوادث وصفات الأجسام أثبت لنفسه صفات السمع والبصر والكلام كان من الأزل ولم يكن شهور ولا أيام كان من الأزل ولم يكن شهور ولا أيام سبحانه لا يسهو ولا ينام خلق الخلق يعبدوه لا لرزق ولا طعام حليم لا يعجل كريم لا يدخل مجيب على الدوام بعث نبيه وحبيبه محمدا إلى الأنام بعث حبيبه ونبيه محمدا إلى الأنام فهو خير من صلى وقام و أ ط ه ر من حج وصام أكرم الناس وأثقام ه وأبعدهم عن الحرام المبشر بالوسيلة والفضيلة ومحمد و المقام المبارك أينما كان والمظلل ب ا ل غ م ا م تخجل الرياح من ك ر م ه وتفسر عن مقام ا ل أ ه ا م حجيه النور وكلامه ينفي الشرور واتباع النبي أمن وسلام من أطاعه ا ه ت د ا ومن حذب عنه سما ومن لادب سنته لا يضاب من أحبه نجا، من ت ح ب ه نجا، ومن شرب من يديه غ ت و ا ء و م ر ا ه نال ل م ر ا م من أحبه نجا، ومن شرب من يديه رتواء، و م ر ا ه نال المرام. الشافر المشبع. الساجن تحت العرش ا ل كل قيام الحامد ربه يوم الفزع وقدم كنع الكل عن الكلام أول من يجوج على الصراط وبشفاعة يوم الفزع تثبت الأقدام أول من يجوج على الصراط وبشفاعته يوم الفزع تثبت الأقدام هو سيدنا وحبيبنا هو سيدنا وحبيبنا هو قوتنا وشفيونا ف ه د ي ه مصباح الظلام فسبحان من في السماء ي ر ش ه ومن في الأرض سلطانه ومن في البحر سبيله ومن في جهنم س ق و ت ه ومن في الجنة رحمته سبحان من خلق الكون ف ن و ه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ورفع البيت وحرمه وسخر الطير وألهمه ورفع النجم وسومه وسير السحاب وكومه وبعث العظم ورممه أنزل الكتاب وأحكمه أمبت الزرع ولونه حفظ إبراهيم في النار وسلمه نادى موسى وكلمه وأبس ليمان ملك وفهمه أرسل نبيه بالحق وعلم سبحانه ما أعظم شأنه و أ ك ِ و م ه سبحانه من إله عظيم وهو ف ما أحلمه لا رادلما قسمه ولا مُجدلما أعدمه لا شريك له ولا إله معه لا شريك له ولا إله معه سبحانه سبحانه قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ونحن على ما قال ربنا جل شأنه وتقدس ت أسمائه وجلت آ ل ا ه وشهدت أرضه وسمائه و ن ا ق ت رسله و أ ب ي ا ء ه من الشهيدين فاللهم اجعلنا بهذه الشهادة صادقين وبهذا الصدق عاملين وبهذا العمل مخلصين بهذا الإخلاص موحدين بهذا التوحيد مؤمنين. وبهذا الإيمان محسنين وبهذا الإحسان موثنين بهذا اليقين متقين بهذه التقوى مهتدين بهذه ا ل ه د ا ي ة محافظين وبهذا الحفظ م د ا و ي م ي ن وبهذا الدوام معينين وبهذا العهد سائلين. أن تصلّي و ت س ل م وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في الملاء الأعلى إلى يوم الدين، أ ل و ل ه م ص ل ع ل ى س ي د ن ا م ح َ م ّ د و َ ع ل ى آ ل ه ف ي ا ل م ل أ ِ ا ل أ ع ل ى إ ل ى ي و م ا ل د ي ن ا أ ل هُم م ن ا ع ب ا د ك ب م ع ب ا د ك ب ف َ ن إ م ا ن ك ن و ا ص ِ ن ب ي د ك َ م ا ض ف ي ن ا ح ك م ك ع د ل ف ي ن ا ق ض ا ئ ك نسألك اللهم ربنا بكل اسم هو لك سميته ب نفسك أو أنزلتهم في كتابك أو علمته أحدا من خ ل ق ك أو ا س ت أ ث ت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا و ن و ر َ ص د ُ و ر ن ا و َ ج َ ن ا ح أ ح ز ا ن ن ا ا ذَابَ ه ُ م و ب ِ ن ا و َ غ ُ م و م ِ ن ا وَسَابِقَنَا و َ ق َ ا ئ د َ ن ا إ ل َ ي ك َ وَإلَى جَنَّاتِكَ ج ن ا ت ا ل ن ع ي م ا ل ل ه أ م ََّ ع َ ل ِ م ن ا م ِ ن ا ل ق ُ ر آ ن ِ مَا ج َ ه ل ن َ ا وذكرنا منه ما أنسينا، ا ل ل ه م ث ب ت ه في قلوبنا، ا ج ع ل ُ ه ُ ج د ل ن ا لا علينا، و َ ه م ْ ج ع ل ن ا م م ن ْ أ ر ا د و ا ب ت ل ا و ت ي و ج ا ك ا ل ك ر ي م ف ر ض ي ت م ن ه م ذ ل ك و َ أ و ر َ ث ت ه م ا ل م ن ا ز ل ا ل ف ا خ ر َ ة ف ي ج ن َّ ة ع ا ل ي َ ة اللهم ا ن ف ع ن ا وارفعنا بما ص ر ف ت فيه من الآيات، وهم ك ف ّ ل به عنا ا ل س ي ئ ا ت وهم عون به علينا ا ل س ك ر ا ت عند الممات، وهم عون به علينا ا ل س ك ر ا ت عند الممات، وهم ا جعلناها بالقرآن في ا ل ج ن ا ت منعمين. و َ ه م ا ج ع ل ن ا ب ِ ا ل ق ُ ر ْ آ ن ف ي ا ل ج َ ن ّ ا ت م ن ع م ي ن َ ط ا ل ن ي ر ا ن م ز َ ح ز ح ي ن َ ط ا ل ن ي ر ا ن م ز َ ح ز ح ي ن و َ إ ِ ل ى و ج ي ك ا ل ك ر ي م ن ا ظ و ر ي ن و َ إ ِ ل ى و َ ج ك ا ل ك َ ر ي م ن أ و ر ي ن و َ ه م َ ل ب س ن ا ب ه ا ل ح ل ل َ و َ أ س ك ن ن ا ب ه ا ل غ ُ ل و َ أ س ب غ ب ه و ا ل ف ع ب ع ن َ ا ن ِ ع م و َ د ف َ ع ْ ع َ ن َ ا ل ن ِ ع م َ جَعَلْنَا نَتْلُ حَقَّ ت ل ا و َ ت ِ ه ِ أَوْمَجْعَلْنَا م ِ م ن ْ يُقِيمُ ُ ر ُ و ف َ ه ُ وَحُدُودَ و َ ل َ ت َ ج ْ ع َ ل ن َ ا م ِ م َ ن ْ يُقِيمُ حُرُوفَهُ وَيُضَيِّعُ حُدُودَ وَهُمْ جَعَلْنَا مِنْمَنْ حَفِظُوا ل ِ ل ْ ق ُ آ ََِّ ح ُ ر ْ م َ ت ِ ه ِ لَمْ م َ ح َ ف ِ ظ ُ و ه َ وَعَظَمُ م َ ن ْ ز ِ ل َ ت ه ُ ل َ م ا س َ م ِ ع ُ و ه وَتَأَدَّبُوا بِأَدَابِهِ ل َ م ا حَظَرُوا وَمَا فَارَقُوا وَمَا ت َ ر ك ُ و ه أَبَدًا يَا أَطْحَنَ ا ل ْ ا ص م ي ن اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين ولثوابه من الحازين وفي كل شهورنا لك به من ا ل ذ ا ك ر ي ن وعند النعم من الشاكرين، وعند ا ل ب ا ء من الصابرين، وهم م ب لنا رعاية حقه وحفظ آياته وعمل بمحكمه وثمن بمشابهه وتفكرا في أمثاله وتفكرا في أمثاله. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزج في ق ف ا ء في النار وغم فأوجب لنا به الشرف والمزيد وأرفقنا بكل بل سعيد استعملنا بالعمل الصالح الرشيد و َ أ َ م ا ج ع ل ا ل ق ر آ ن ل ن ا ف ي ا ل د ن ي ا ق ر ي ن ً ا و ف ي ا ل ق ب ر م ؤ ن س ً ا و ف ي ا ل ق ي ا م ة ش ف ي ع ً ا و ع ل ى ا ل ص ر ا ط ن و ر ً ا و إ ل ى ا ل ج ن ة ر ف ي ق ً ا و م ن ا ل ن ا ر س ت ْ ر و ح ج ا ب ا و إ ل ى ا ل خ ي ر ا ت ك ل ه ا د ل ي ل ن ا و إ م ا م ً ا ا ل ل ه م ع ل م ن ا م ن ْ ه ُ م َ ا جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا وثبته في قلوبنا أجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين ومرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرم ا وبكل آية سعادة، وبكل سورة س ل ا م م وبكل جزء جزاء. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة النبي والصيام والقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. إلهي إلهي و س َ سفينة ا ل م ُ د ن ِ بين على س ا ح ل بحر كرمك إلهي و س ت س ف ي ن ك ا ل م ُ د ن ِ بين على س ا ح ل بحر كرمك وامتدت أيد السائلين إلى وابل ويف جودك يا رب مل السائلين ا إذا ر د و َ م َ ل ِ ع َ ا ص ِ ي ن َ إِذَا طُرِدُوا عَنْ ب ا ب ِ ك َ صُدُّ و َ م َ ل ِ ل ْ م ُ د ْ ن ِ ب ِ ي ن َ إِذَا قُطِعُوا و َ م َ ن غ ي ر ُ ك َ يَقُبَلُ الْجَائِبِينَ إِذَا وَجَعُوا ل َ م َ ج ع ل ف ي ق ل و ب ن ا ن و ر ا ن ه ت د ي ب ه ِ ل ي ك و َ ر ز ق ن ا ح ل ا ى و ة ت َ ت َ غ ل ب ي ن َ ي د ِ ي ك و غ ف ِ ل ن ا و ل ل م س ل م ي ن ف ي ه ذ ه ا ل ل ي ل ة أ ج م ع ي ن ي ا م ن خ ل ق ت ا ل إ ن س ا ن ف ي أ ح س ن ت ق و و م ي ا م ن ي ح ي ي ا ل ع ظ ض ا م و ه ي ر م ي م نسألك أن تهدينا إلى ص ر ا ط ك المستقيم، ص ر ا ط الذين ع ن ع م ت عليهم من النبيين والصديقين، ا ل ش ه د ا ء والصالحين، إلى أن ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك م من دراك، وما أعطفك على من سالك ونجاك. ا إ ل ي من ذا الذي سألك فحرمته ومن ذا الذي لجأ إلى بابك فطرته ومن ذا الذي تقرب إليك فأبعدته إ ل ي ي من ذا الذي ح ر ب إليك فتركته إ ل ي ي من ذا الذي تاب إليك فما قبلك إ ل ي إن ك ن ت لا ت ق ب ل إلا من المجتهدين فمن ا ل م ق ص ر ي ن وإن ك ن ت لا ت ق ب ل إلا من الطائعين فمن العاصين يا مؤنس كل ذريب يا عاد ي كل ش ر ي د يا صاحب كل وحيد يا م ل ج أ كل خائف يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا وادبا غير مغلوب نسلك بأسمائك ا ل ح س ن ى وصفاتك العلا. أنت جعلنا من عبادك المتقين، وأنت سقينا من حوض النبي الأمين، ه م جنبنا الزلل، ورزقنا صالح العمل، وغفر لنا، وألهمنا ذكرك، ووفقنا إلى شكرك، ورزقنا التحبو ا ل ا س ت ع د ا د ل ل ق ا ئ ك يا خير من دعاه داع. يا أفضل موجه راج يا ق ا ب ي الحاجات يا مجيب ا ل د ع و ا ت يا ث ا ل ق الصباح و م ب د د ا ل ظ ل م ا ت يا كاشف البليات يا مجيب ا ل د ع و ا ت يا من يملك حوائج السائلين يا من ي ع ل م ضمائر ا ل ص ا م ط ي ن أ ذ ق ن ا في هذه الليلة ب ر د عفوك وحل ا و ت م غ ف ر ك ولذة مناجتك ا ووفقنا لصالح ا ل أ ع م ا ل ونتجنا من جميع الأحوال ونتجنا من جميع الأحوال و أ م ن ا من الفزع والزلزال وغفر لنا يا كبير يا م ت ا ل وغفر لنا يا كبير يا م ت ا ل اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم غفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بل نسألك في ليلة الفوز ب ا ل ج ن س ل ك الفوز بالجنة س ك الفوز, الفوز بالجنة والنجاة من النار النجاة من النار إ ل ه ي ه إن كانت زلتنا تطردنا فمحبتنا إلى بابك تجذبنا إ ل ه إلى إله إن كانت ذنوبنا عن بابك تبعدنا فرجعنا في عفوك يقربنا وإن كانت خ ط ا ن ا تقيدنا فإخلاصنا في توبتنا يطلقنا يا من لا يتجمل بصراعة العاملين ولا يتزين بذكر الذاكرين ولا يبرموا الحسائين ل ولينقص ملكه إعراض المعرضين متى نصل إليك يا أنيس المستوحشين يا حبيب الذاكرين يا أمان الخائفين يا قابل التائبين يا أ م ا ل ر ح م ي ن سبحانك وفقت المؤمنين لطاعتك فوجدوا سعيهم مشكورا مغفورا. وحققت ا م ا ل الآملين برحمتك ف م نحتهم عطاء موفورا وبسط بساط كرمك للتابين ئ فأصبحوا ز ر م مغفورا أنت الواحد من قصد غيرك ظل أنت العزيز الذي من اعتز بسواه زل أنت العظيم الذي له صفات الكمال فتعال وجل إله ذنب عظيم وأنت للعفو أه فإن ع ف و ت فبف ض ل و َ إ ِ ن ع َ ب َّ ت ف َ ب ِ ع َ د ل يا ٍ يَاكَرَمَ مَنْ أَمِلَ ا ل آ م ِ ل ُ و ن َ إِنْ ط َ ر َّ ت ن َ ا فَإِلَى مَنْ ن َ ذ ْ ه َ ب وَإِنْ أ َ ب ْ ع َ د ْ ت ن َ ا فَنَحْنُ عِبَادُكَ فَإِلَى مَنْ نُنْسَبْ خَلَقْتَنَا و َ ت َ ع َْ م ُ ذُنُوبَنَا وَرَزَقْتَنَا و َ ك َ ر َ زَلَلَنَا يا من ع م ا ل ع ب ا د فضه ونعمه يا من وسع الفريج جوده وعفوه نسألك في ليلتنا الجود والإحسان والعفو والغفران و ا ل ص ف ح والأمان يا رب إن عظم الذنوب كث و ت ف لقد علمت بأن عفوك أعظم يا ر ب إن ع ظ م الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أدعوك ربي كما أمرت تضر ع ا فإن ردت يدي فمن ذا الذي ي رحم مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم اللهم ألهمنا رشدنا وتصيرنا بعيوبنا وغفر ا ذنوبنا يا من ذلت له جميع ا ل ر ق ا ب وجرى بأمره السحاب كلنا ولا تكن علينا زدنا ولا تنقصنا وثبتنا في الحال والماح وألهمت أو ألهمنا ب ا ل ت ق و ى وزودنا ب ا ل ت ق و ى قبل حلول الكرا. وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب ورفلنا والوالدين وحشرنا مع النبي والأصحاب ضمر س ْ ن ا إيمانا يباشر قلوبنا و َ ب لنا عطاء غير ممنون و َ ب لنا عطاء غير ممنون و ا ل ل ه ُ م ف ك أ س ر ن ا م ن ق ي د ا ل ذ ن و ب و ا ل ل ه ُ م ف ك س ر ن ا م ن ق ي د ا ل ذ ن و ب و ح ك م ت ض ر ع ن ا ن إ ل ي ك ي ا ك ا ش ف ض ظ ر ن ي أ ن ي و ب إ ل ه ا ن ا ج د ع ل ى ا ل ذ ن و ب ن ا ب س ع ة ع ف و ك و ا ر ح م ن ا و ا غ ف ر ل ن ا ب م غ ف ر ة و ا س ع ة ٍ ي ا أ ر ح م ا ل ْ ر ا ق ِ ي ن ا ل ل ه م ا ف ت ح ل ن ا م ن ْ أ ب و ا ب ل ط ف ك م ا ت ق ر ب ه ع ل ي ن ا ط ر ي ق ا ل ط ا ع ة ا ل ل ه م ا ف ت ح ل ن ا م ن ب ا ب ل ط ف ك م ا ت س ه ل ب ه ع ل ي ن ا ط ر ي ق ا ل ط ا ع ة آمين وسقِع طاش قلوب التائبين ويثل ا قبول وانحجلنا سبيل ما على المحسنين من سبيل وأنلنا بردك حتى تنطفئ شهواتنا وارحمنا برحمةك يا ر ح م الرحمين. اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة آمين. اللهم أصلح لنا دينا ن الذي هو عصمة أمرنا ودنيا التي فيها معاشنا وآخرة التي ا إليها معادنا آمين. واجعل الحياة الدنيا س ي ا د ة لنا في كل خير آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر و أ ج ر ن ا من خزي الدنيا وعذاب ا ل خ ر اللهم عمر قلوبنا بالإخلاص ونوّر صدورنا بالإيمان وأيقظنا من نوم الغفلة و ن ب ّ ن ا ل غ ط ن ا م أوقات المهلة اللهم اعصمنا من قبائح الذنوب. ولا تؤاخذنا بمن ط و ت علينا ضمائرنا وأكنّت س ر ا ئ ر ن ا وأن تغفر لنا ب ر ح م ت ك يا رب العالمين يا من ليس في الوجود سوى يا من عليه يعتمد ومن فضنه يسأل يا جا ر ا ل م س ت ج ي ن يا من هو على كل شيء قدير يا من امتدت ل م س أ ل ت ه أكف السائلين و خ ر ت لعبادتي و ج و ه الساجدين وعجت ب ت ل ب ي ه أصوات ا ل م ل ب ي ن يا عالم السر والنجوى يا من إليه المشتكى يا من عمت له الوجوه وخشعت له الأصوات يا من يقبل التوبة عن عباده و ي ع ف و عن السيئات ن ش ك و إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون وعلى المعصية مصرون وبعظمتك جاهلون وعن القيام بما يلزمنا في ح ق ك عاجزون ف ا ل ل ه م ا ج ع ل ن ا م م ن و َ ج ه و ا و ج و ه ه ُ م إ ل ي ك و أ خ ل ص و ا ف ي أ ع م ا ل ه م س ب ح ا ن ك مَا أ ع ظ م ش أ ن ك ي ا م ن خ ض ع ت ا ل ْ أ ع ن ا ق ل ع ز ت ه و َ ت و ج ه ت ا ل و ج و ه إ ل ى ق ب ل ت ه و ا ع ت ر ف َ ت ا ل خ ل ا ئ ق ب ر ب و ب ي ت ه يا من ل ل ه م في السماوات والأرض كل له ط ن د و ن يا من عكف على باب فضنه العاكفون وإليه بالدعاء يجعون وبعفوي ت م س ك و ن ومن مخالفة أمنه ي س ت غ ف ر و ن وبرحمته في الدنيا والآخرة ي ت ع ر ض و ن نسألك أن تجعل الآخرة خير لنا من الدنيا اللهم اجعل الآخرة خيرا من الدنيا اللهم إذا أقرمت أهل الدنيا بالدنيا ف أ ط ر عيوننا بالجنة و ه م أ ط ق ْ ع و ن ن ا ب ا ل ج َ ن ّ ة ِ و ه م ل ا ت ج ع ل ن ص ي ب ن ا م ن ا ل د ُ ن ْ ي ا م ا ع ج ل ت ه ل ن ا اللهم ادخلنا في الآخرة ما دخرته لعبادك الصالحين اللهم ادخلنا في الآخرة ما دخرته لعبادك الصالحين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما ت ق و ل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ا ل ى أ ع ل م أ ن ا ل ك ت ا ب َ ح و ى ك ل ش ي ء ح ت ى ا ل ن ّ ظ ر ة و أ ن ا ل ح ِ س ا ب ي أ ت ي و َ ي ك ُ و ن ح ت ى ع ل ى ا ل ذ ر و َ ة و َ أ ن خ ا ت ِ م َ ة َ ك أ س ا ل ذ ا ت ِ م ر ه إ ل ه ي س ي ق ف ا ل ع ا ص ِ ي َ و م ا ل ح ش ر ذ َ ل ي ل ا س ي ق ف ا ل ع ا ص ي َ و م ا ل ح ش ر َِ ل ي ل ا وسيبكي على الدنو ب ط و ي ل ا وسيحمل على ظهره حمل ثقيل. ا ا ل ل ه م ق ُ ب ل ا ل ي س ي ر م ن ْ أ ع ْ م ا ل ن ا و غ ُ ف ِ ر إ س ا ء ت ن ا ف ي ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل و غ ف ِ ر إ س ا ء ت ن ا ف ي ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل و َ س ا م ح ن ا ع َ ن ا ل غ ف ل ة و ا ل إ ه م ا ل و َ ا ر ز ُ ق ن ا ص د ق ا ل ت و ب ة و َ ح س ن ا ل إ ن ا ب ة و ا ف ت ح ل د ع ا ئ ن ا أ ب و ا ب ا ل إ ج ا ب ة ي ا و ي و م ا ل غ ف ل َ ة ِ ع َ ن ا ل ق ل و ب ِ ت َ ق ش ع ي ي ا ش م و س ا ل ت َ ق و ى و ا ل إ ي م ا ن ا ط ل َ ع ي ا ص ح ا ف ف َ أ ع م ا ل ا ل ص ا ئ م ي ن ا ل ق ا ئ ِ م ِ ي ن ا ر ت َ ف ع ي يا قلوب الصائمين اخشعي يا أقدام القائمين ا س ج د ي لربك وركعي يا سماء النفوس ا ق ل ع ي يا بروق الأشواق للعشاق المعي يا خ و ا ط ر العارفين رتعي يا إمام المحبين لغير الله لا تقنعي يا إمام المؤمنين أسرعي إ ل ه من للعاص إذا دعي فحضر ونشر كتابه فنور ولم يسمع لعذره وقضعته يا من للعاص ي إذا دعى فحظر ونشر كتابه ف ن ض ب ولم يسمح لعذره وقد احتذى آه ل ل ر ا ح ر لم يتزود ل ل س ط ر آه ا ل خاسر إذا ربح المتقون افتقد، آه ا ل ي محروم من جنة الفردوس حل ف ي س ق ب آه ا ل ي محروم من جنة الفردوس حل ف ي س ق ر آه اللي فاجر فضحوه فجوره فشتره ا آه اللي متكبر بالدل بين الكل قضب آه اللي محمود إ ل ه ج ه ا ما بالا ما ل ج ه ولا عزه. يا رب يا رب لا رب لنا س و ا ك فندره ولا مالك لنا غيرك فنرجوه يا رب هذا حالنا لا يخفى عليه وهذا ذ ل ن ا ظاهر بين يديك هذا حالنا ظاهر بين يديك يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب. إلهي إلهنا اللهم أغننا بتدبيرك عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا نستنصرك فنصرنا، ن س ت غ ي ف ك فأغثنا، نستجيرك ف أ ج ب ر ن ا نحمي ت بحماك ف أ و ن ا نتوكل عليك فلا تكنا، إياك نسأل فلا تخيبنا، إياك نسأل فلا تخيبنا. ا ل ل ه ُ م أ ع ن َ ت غ ي ا ت ن ا فَبِكَ ن َ غ و ُ ف َ أ َ غ ِ ث ْ ن ا و َ ن س ْ أ َ ل ك َ م ن ف َ ض ل ِ ك َ ف َ ل ا ت ح ر م ن ا و َ ب ب ا ب ك َ و َ ق ف ن ا ف َ ل ا ت َ ض ُ ض ن َ ا و َ غ ُ ف ل ن ا و َ ر ح َ م ن ا ي ا أ ر ح َ م َ ا ل ر ا ح م ي ن إ ل َ ي ك ي ف َ ن ض ي ع و َ ق د ت و َ ك ل ن ا ع ل ي ك و َ ك ي ف ن ظ ض َ ا م و َ أ ن ْ ت َ ا ل ن ا ص ر ل ن ا أم كيف نشكو إليك حالنا و أ و ل ا يغفر عليك أم كيف ت خ ي ب أمالنا وقد وفدنا عليك نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ا ل غ ل م ا ت وصلح عليه أمر الدنيا والآخر أنت جعلنا في حفظك وكنفك وحفظك يا أ ح ا ب ا ل ض ح ي ن اللهم كما ع ل و ت بعظمتك على العظماء ولطفت بعبادك دون اللطفاء وعلمت ما تحت أرضك ك علمك بما فوق ع ر ش ك وكان وساوس الصدر ع ن د ك كالعلانية وعلانية القولك السلفي علمك أن تغفر لنا في هذه الليلة أجمعين اللهم غفر لنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اجعلنا من المختارين لك ولا تجعلنا من المختارين عليك وغفر ذنوبنا و ك ف ّ عنا سئاتنا نسألك نفوس مطمئنة تؤمن ب ل ق ا ئ ك و ت ض ب ق ض ا ئ ك وتقنع بعبائك نسألك نفوس ا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين اللهم إلهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين نعود بك من جهد البلاء ودوك ا ل ش ق ا ء و ع ض ا ل الداء وشماتة ا ل أ ح د ا ء وامحب ب ي ن ا الإيمان وزينه في قلوبنا و ك ل إ ل ي ن الكفر والفسوق والعصيان و ا ج ع ل ن ا من الراشدين يا من أجاب وحل ما ندا يا من نصر إبراهيم على أعدائه ونجا يا من ر د ي و س ف على يعقوب يا من كشف ا ل ض ر عن أيوب يا من أجاب دعوة تزكية وسمع تسبيح ذنون نسألك أن تجبر كسرانا وأن تغني فقرانا وأن ترحم ضعفنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تختم بالباقات الصالحات أعمالنا ب ر ح م ت ك أرحم الراحمين إلهي غدا يمس كلسان إله غدا يمس كلسان وتنشر الأكفان ونفارق ا ل إ خ و ا ن و ت ك ل أجساد الديدان إله غدا يمس كلسان وتنشر الأكفان ونفارق ا ل إ خ و ا ن وتكل أجساد ن ا ا ل د ي د ا ن فاللهم ا ر ح م عبادا غرهم طول إمهالك اللهم ا ر ح م عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومد أيديهم إلى كرم ن و ا ل ك وَمَدُّ أَيْدِيَهُمْ إلَى كَرَمِ نَوَالِكَ و َ ت َ ي َّ ن ا أَلَّا غ ِ ل َ ل َ ه ُ م ْ عَنْ فَضْلِكَ وَسُؤَالِكَ اللَّهُمَّ يَا حَبِيبَ ا ل ت َّ ب ِ ي ن َ وَيَا سُرُورَ ا ل ع َ ا ب ِ د ي ن َ وَيَا ق و َ ة َ أ َ ع ْ ي ن ا ل ع َ ا ر ِ ف ي ن َ وَيَا أَنِيسَ ا ل ذ ا ك ِ ر ِ ي ن َ و ي ا ظ ه ي ر ا ل م ن ق ط ع ي ن ج د ت ع ل ن ي ن ا ب ف ض ل ك و ت غ م د ن ا ب ر ح م ت ك و ع ا م ل ن ا ب إ ح س ا ن ك و غ ف ر ل ن ا و ل و ا ل د ي ن ا و ل ج م ي ع ا ل م س ل م ي ن ي ا أ ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ع ف و و ا ل ع ا ف ي ة ف ي د ي ن ن ا و د ن ي ا ن ا و أ ه ل ن ا و م ا ل ن ا وَهُمْ م َ و ا ت ُ ر و أ ع ي ن ا وأقنع ث ر ا ت ن ا وحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن قيماننا وعن شمالنا ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا إلهي إلهي ودع على أسر وض المنايا سنحمل وإلى البلاء في دار البلاء عن قريب سنسلمون وبأعمالنا التي عملنا سنفضون وعلى ديان يوم الدين سنعرضون أمرتنا ب ق ر ا ع ة فما أطعنا ونعيتنا عن المعصية فما انتهينا و خ و ف ت ن ا فما خفنا وشوقتنا فما ا ش ت ق ن ا ي ا هذا الشيبة المذنة ؤ باقتراب ا ل ل جل من تظارك يا من نضعه وضيع ا ه و حظه من أ خ ر ا ه وأقام على ذنوبه وخطايا يا من نضعه وضيع ا ه و حظه من أ خ ر ا ه وأقام على ذنوبه وخطايا م ع ت ذ ا ك اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم حبب إلينا لقاءك. وسهل علينا قضاءك، اللهم رحمنا إذا عرق الجبين، واشتد الكرب والحنين، ونصبت الموازين ونشرت ا ل د و ا ي ن اللهم إنا نسلك بعلمك الغيب وقدرتك على الحق أن تحيينا ما دامت الحياة خير لنا، و ت و ف ن ا ما دامت الوفاة خير لنا، اللهم ا ر ز ق ن ا خشيتك في السر ا ل ع ل ا ن ي ة وكلمة الحق في الغضب و ا ل ر ض ا والقصد في الفقر والغنى نسألك ب ر د العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق ا ل ى لقائك الكريم في غين ضلا مضرة ولا فتنة ممل اللهم زيننا بالإيمان وجعلناهدا تمهدين اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور وارحمنا عند النفقة في الصور وارحمنا يوم ا ل ب ع ث والنشر نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا ي ز و د اللهم توفنا مسلمين و ا ل ش ق ن ا بالصالحين نسألك خوف العالمين وعلم الخائفين وتوكل الموطنين ويقين المتوكلين وإنابة المخبتين وإخبات المنيبين وصبر الشاكرين وشكر الصابرين وإخلاص الموحدين وتوحيد المخلصين وإيمان المحسنين وإحسان المؤمنين يا نس القلوب يا مفرج الكروب يا وفاة الذنوب يا علام الغيوب اغفر ذنوبنا وشُرَح ا صدورنا ويسر أمورنا و ل ل ه م فلِج كروبنا وأقِ العثراتنا وزين بالصدق ألسنتنا وجمل ب ا ل ت ق و ى قلوبنا و ا خ ض حوائجنا واعتق من النيران رقابنا وعمل بذكرك أوقاتنا وثبت محبتك في قلوبنا بفضلك وكرمك يا كرم الأكرمين يا رحم الراحمين إلهي إلهي إلهي أمرتنا ف أ ب ي ن ا وعصينا ت وإلهي أمرتنا ف ب ي ن ا ونعيتنا فعصينا أمرتنا فابينا ونعيتنا فعصينا إلهي إلهي إن خالفناك في كل شيء فما خالفناك في كلمة التوحيد وإن عصيناك فما عصيناك في الكفر والشرك الشديد اللهم إنا نستودعك في ليلتنا شهادة التوحيد أن ندخل بها قبورنا وأن تنوّر قبورنا و َ أ ت ُ ب ّ ت ن ا ب ه ا ع ِ ن د ا ل س ؤ ا ل ل ا إ ل َ ل ا ا ل ل ه م ح م د ر َ س و ل ا ل ل ه ل ا إ ل ه ا إ ل ا ا ل ل ه ع َ د َ د ا م ش ا ف ُ ق ا ل س م ا و ا ت ِ و ا ل أ ر ْ ض ي ن و َ د ر ج و ا ل ح م د ُ ل ل ه ا ل ذ ي ب ي د ه م ف ا ت ي ح ا ل ف َ ر ج يا رجال أنا إذا أغلقت الأبواب يا فوجنا إذا انقطعت الأسباب و ح ي ل بيننا وبين الأهل والأحباب إ ل ا ل ه إن كان قل زاد في المسيل إليك فلقد حسنا ن ي بالتوكل عليك وإن كان جرم قد أخافني من قوبك ت فقد أشعرني رجائي فيك بالأمن من نقمتك وإن كان ذنبي قد عرضني ل ع ق ا ب ك فقد آ ذ ن ن ي حسن ثقتي بثوابك. و إ ن أ ن ا م ت ن ي ا ل غ ف ل ة ع ن ا ل ا س ت ع د ا د ل ل ق ا ئ ك ف ق د ن ب ه ت ن ي ا ل م ع ر ف َ ة ب ك ر م أ ل ا ئ ك إ ل ى ن ي إ ل ى ي إ ل ى ن ي ل ا ر ب ّ ل ن ا س و ا ت ي ا م ن خ ا ض ع ك ل ش ي ء ل ع ز ت ك و ع ن ت ا ل و ج و ه ل ع ظ م ت ك ي ا م ن إ ذ ا أ س ا ء ع ب ا د ك ح ل م ت و إ ن أ ح س ن و ا ت ف ض ل ت و إ ن أ ص ع ك س ت ر ت و إ ن أ ذ ن ب و ا ف ر ت و إ ن د ع و ُ و ا ك أ ج ب ت و إ ن ا د و ك س م ع ت و إ ن ا د و ك س م ع ت و َ ه م آ ت ن ا ف ي ا ل د ن ي ا ح س َ ن َ ة و ف ي ا ل ا آ خ ر ة ح س ن َ ة و ق ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر و َ ه ُ م ا إ ن ك ا ن ر ز ق ن ا ب ع ي د ً ا ف ق ر ب و إ ن ك ا ن ر ز ق ن ا ق ر ي ب ا ف َ أ ن ز ل ه و ب ا ر ك ل ن ا ف ي م ا ر ز ق ت ن ا و ق ن ا ع ذ ا ب ك ي و م ت ب ع ث ع ب ا د ك و ح ر س ن ا ب ع ي ن ك ا ل ت ي ل ا ك ن ا ن م و َ ق ن ُ ف ن ا ب ر ُ ك ن َِ ا ل َّ ذ ي ل ا ي ُ ر ا م ي ا م ن ْ ق ل َّ ع ن د َ ا ل ن ع م َ ة ِ ش ك ُ ر ن َ ا ف ل م ي ح ر م ن ا و ي ا م َ ن ق ل َّ ع ن د ا ل ب َ ل ِ ي ة ِ ص ب ر ُ ن َ ا ف َ ل م ي خ ذ ُ ل ن ا لا تحرمنا ا ل ل ه م بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا وارحمنا إذا قطع من الدنيا أثرنا وارحمنا إذا تغيرت صورنا وحالنا وارحمنا إذا تطرقت ع ض ا ئ ن ا وتقطعت أوصالنا يا رب كما كبت على آدم ف ك ب علينا وكمان تجيت عيسى من أعدائ ف ن ج ن ا و ك م ا ر ف ع ت إ د ر ي س م ك ا ن ا ع ل ي ً ا ف ر غ ف ع د ر ج ا ت ن ا و ك م ا ك ش ف ت ا ل ض ر ع ن أ ن ي و ب ف ك ش ف ع ن ا ل ض ر و ا ل ب ل و ى و غ ف ر ل ن ا ذ ن و ب ن ا م ا أ ح ل ن ا و َ م ا أ س ر ر ن ا ي ا م ن ك ل م ا ن و د ي أ ج ا ب و َ م ن ب ج ل ا ل ه ي ن ش ئ ا ل س ح ا ب يا من ك ل م في ا ل د ج َ ا م و س ى ب ِ ل ط ف ك َ ل ا م ا ث م َ أ ل ه ّ م َ ا ل خ ط ا ب ا يا من ر د ي و س ف ب ع د ب ع د وكانَ أ ب و ه ي ن ت ح ب ا ن ت ح ا ر ا يا من خ ص َ أ ح م د و ا ص َ ف ا ه و َ أ ع ط ا ه ا ل ر س ا ل َ و ا ل ك ت ا ب ا و ق ر ب ه و س م ا ه ح ب ي ب ا و َ أ َ ت ق َ ب ش ف ا ع ت ه ا ل ْ ق ا ب ا لك ا ل ف ض ل المبين على عطاء ن من مننته وضع الثوابا إلهي لك خضع مغتى وذل من سجد وبك اهتدى من طلب إلهي كيف يحيط بك عقل أنت قال قوته أ م كيف ي ح ش ف ن ا عليك لسان أنت أ ن ط ق ت أ م كيف يناجيك في الصلاوات من عصيك في القلوات. كيف يناجيك في ا ل ص ل و ا ت من يعصيك في الخلاوات لولا حلمك؟ كيف ي د ع و ك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ أم كيف تنام العيون والحي القيوم ي ن ا د ي في كل ليلة ا ل م ت س ا ر هل من م س ت و ف هل من سائل؟ اللهمرزقنا حسن الاقبال عليه يا من بيده إصلاح القلوب أ ص د ح قلوبنا و غ ف ر ذ ن و ب ن ا أتينا ك ط ا ل ب ي ن فلا تردنا خ ا ئ ب ي ن ت ي ن ا ك ط ا ل ب ي ن فلا تردنا خ ا ئ ب ي ن إلهي ببابك ن خ ن ولمحوفك عن و وبكر بك تعلقنا وبتقسير نعترفنا يا أكرم مسؤول وأعظم ن م و ل إلهي كفانا عز أن نكون لك عبادا وكفانا فخرا وشرفا أن تكون لنا رب يا عز كل ذليل يا غ ي ا ة كل منوخ إن لم تكلنا فإلى من نلجأ إن صرفنا أَمْ إِلَى مَنْ نَذْهَبُ إ ِ م َْ ا ع َ ت ن َ ا وَإِلَى مَنْ نَذْهَبُ إ ِ ح ج َ ب َ ت ن َ ا وَمَنْ يُقْبِلُ عَلَيْنَا إ ِ ن َّ ر َ ض ع ن َ ا ا ل ل ه ُ م َ ر ز ق ْ ن َ ا ح ل ّ ا و ت َ ق ا ع ة و َ ع ِ ز َّ ا ل ل ه ُ م ا ر ز ق ْ ن َ ا ح ل َ ا و َ ت ل ق ا ع ة و َ ع ِ ز َّ و َ ن ق ل ن ا م ن ا ل م ع ص ي ة ِ و َ ذ ُ ل ِ ه ا اللَّهُمَّ إِنَّ أ َ ط ْ ع أ م َ ا َ فِي ا َ ح َ ب ِّ ولم نعصك في أ ب ع ض د الأشياء ه ل ي ك وهو الكفر فغض لنا ما بينهما يا م ن ف س كل مكروب يا كاشف الضل عن أيوب يا من ن ج م ن ح ا من الغرق وإبراهيم من الحرق ويوم سمن الظلمات و ل و س ف َ م ن ا ل ب ئ ن س ْ أ ل ك أ ن ت ن و ر ب ك ت ا ب ك ا أ ب ص ا ر ن ا و أ ن ت ط ل ق ب ه أ ل س ن ت ن ا و أ ن ت ش ر ح ب ه ص د و ر ن ا إ ل ى ه ي إ ل ى ه ي َ ا ل ت ر ا ك ت ح ر ق ب ا ل ن ا ر و ج َ ن ك ا ن ل ك س ا ج د ا ا ت ر ا ك ت ح ر ق ب ا ل ن ا ر و ج َ ن ك ا ن ل ك س ا ج د ا أ م ه ل ك ُ أ ع ْ ب ُ ب ا ل ن ر كان لك ذاكرة وقلب كان بك ع ا ر ف ا اللهم أتق رقابنا من النار وهمس ت ر ا ل ز ل ا ت و غ ف ر ا ل س ن ئ ا ت وأبد ل ل ا حسنات وأجبنا من مكرك اللهم زيننا بذكرك واستعملنا بأمرك و ف ق ن ا لشكرك و غ ف ل ن ا وللمسلمين اللهم ا غفر لنا ولالمسلمين، وهم وفقنا للطاعة، و أ م ت ن ا على السنة والجماعة، وهم وفقنا للطاعة، و أ م ت ن ا على السنة والجماعة، ونجنا من أهوال الساعة، ودخلنا في جملة أهل الشفاء، وغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. و ل ا تجعل في قلوبنا ظلا للذين هم من ربنا إن ت ر ا ؤ و ف رحيما إلهي قبل تؤلوفا من السحرة حين ت ر و ك م ه وحين سجدونك منه وإنا لم نزل م ت ق ي ن بربوب ي ت ك معتدفين بوحدانيك وما سجدنا قد إلا بين يديك ولرفعنا سؤلنا إلا لك فأنت م ل ا د ن ا أ ن ض ا ق ت ب ن الحين و أ ن ت م ل ج ئ ن ا إذا ا ن ق ط ع ا ل أ م ل ا ل و ه م ا م ر ز ق ن ا ح ج ة م ب ر و ر ة ق ب ل ا ل م و ت و ت و ب ة ن م ص و ح ا ق ب ل ا ل م و ت ش ه ا د ة ص ا د ق ة ع ن ا ل م و ت و ج ن ة و ر ا ح ة و ن ع ي م ا و م ل ك ا ك ب ي ر ا ب ع د ا ل م و ت يا ر ب و ق ف ا ل س ا ئ ل و ن ب ب ا ب ك و ل ا ز ا ل ف ق ا ء ب ج ن ا ب ك وندم ا ل م ف ب ق و ن على ت ف ر ي ق ه م في طاعتك وخجل العاصون حياً من كرامك وأطرق المذنبون من جلال عيبتك يا مفلج الكربات يا واقع الزلات يا مجيب الدعوات يا من ضج بين يدي الأصوات. ب لغات م خ ت ل ف ا ت يسألونك الحاجات وحاجتنا في مقامنا ر ض ا ك والجنة يا رب نسألك ر ض ا ك والجنة أن ا ع و د بك من سخطك والنار إلهي كيف ن ف ت ق ر في غ ن ا ك وكيف نضل في ه د ا ك وكيف ندل في عزك و ق و ا ك يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا و ع ل ا ن ي ت ن ا ولا يخفى علي ه شيء من أحوالنا أنا البائس الفقير المستغيث المستجير أسألك مسألة المسكين و ب ت ه ل إليك ب ت ع ا ل المذنب الذليل فدعك دعاء الخائف القريب دعاء من خ ض ت لك رطبت ه أصابك ل ك ع ة برته وذللك جسمه ورغم لك أنفه دعك و دعاء من خوض أكلك ر ق ب ت ه أصابك ل ك ع ة برته وذللك جسمه ورغم لك أنفه يا رب أمرتنا بالعفو عمن عم ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا يا رب أمرتنا بالعفو عمن عم ظلمنا يا رب يا رب أمرتنا بالعفو عمن عم ظلمنا وقد ظلمنا انفسنا وانت احق بالكرم منا ل ل ه م اعفو عنا واغفر ذنوبنا في هذه الليلة اجمعي وهم <تصفيق> اعفو عنا واغفر ذنوبنا في هذه الليلة اجمعي ن <تصفيق> يا من تسبح له اللمال وتسجد له الظلال وتدك من هيبته الجبال يا من خلق الانسان من الطين ا ل ل ا ز ب و ا ل ا ل ص ا ل وزينه في أحسن صورة وأتم اعتدال سبحانك سبحانك يا من عصمت قلبه بنور ا ل إ د ا ي ة من من الزئر والضلال نسألك في ليلتنا صلاح الأحوال نسألك صلاح الأحوال نسألك صلاح الأحوال, نسألك صلاح الأحوال. اللهم تثبت يوم ا ل ع ر ض على ا ل صراط قدامنا وأن تحشرنا مع سيد الرجال يا من خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وستره فلا م ق د م لما أخره ولا مؤخر لما قدمه. يا من له العز والكبر يا ء ف العقول عن إدراكه قاصرة والألف عن إحصاء ا ل ث ن ا ء م ق ص ر ة يا من رفع إدريس مكانا ع ل ي ا يا من أرسل نوحا إلى قومه و ق ط ا ل ع م ره واستجاب دعاه فيها ل ا ك من خالفه وأهلك عادا بالريح، واتخذ إبراهيم خ ل د ي ل ا واتخذ إبراهيم خ د ي ل ا وأهلك عدوه، يا من ختم الأنبياء والمرسلين بسيد الأولين والآخرين، فجتباه وسطاه و ط ه ر ه نسألك أن تكشف عن المكروبين كروبهم، وأن تغفر ل ل ت ا ئ ب ي ن ذنوبهم. يا مقلب القلوب ث ب ت قلوبنا على دينك يا م ص ر ف القلوب ص ر ف قلوبنا على محبتك اللهم عيق قلوبنا من الغفلات وطهر جوارحنا من المعاصي و ا ل س ي ي ا ت ونقصر ا ئ ر ن ا من الشرور والبليات و خ ت م لنا بالباقيات الصالحات. و َ ا ج ع َ ل ْ ن َ ا مِنَ الْمُتَّقِينَ ا ل ذ َ ا ك ِ ر ِ ي ن َ الَّذِينَ إِذَا أ َ س َ ا ء و ا س ت َ غ ْ ف َ ر و وَإِنْ أ َ ح ْ س َ ن و ا س ت َ ب ْ ش َ ر و بِرَحْمَتِكَ يَا أ َْ ح َ م َ ا ل ر َّ ح م ي ن يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ يَا رَافِعَ السَّمَاءِ يَا دَايِمَ ا ل ْ ب ِ ط َ ا ء ِ يَا وَاسِعَ الْعَطَاءِ لذالفاقة القديم ياعلام ا ل غ ي و ب ي ا غ ا ف ر الذنوب ياكشف ا الكروب عن المحب ر الكريم ي ا ث ا ل ق الإصباح ي ا ف ا ئ ق الصفات يامخرج النبات يا جامع الشتات يا م ن ش ئ ا ل ر ف ا ت من الأعظم الرمين يا تالق الإصباح يا م ل س والنجاح يا مرسل ا ل ن ي ح بكور ا م ع و ح يا منشئ الغيوم يا هادي الغشاد يا ملهم السداد يا رادق العباد يا رادق العباد يا محي للبلاد يا ف ا ر ج الغموم يا مطلق السير أ يا مطلق الأسيب يا مغني الفقير يا غادي الصغير يا مالك النواصي للمطيع وللعاصي فما عنه من مناص لعبد ولا خلاص. لما و ظ ن ولا مقيم يا ملجأ الضعيف يا ملجأ الضعيف يا مفسح اللهيف يا مفسح اللهيف تبارك من لطيف رحيم بنار ؤ و رحيم بنار رؤوف كريم ب ن ا رؤوف يا صاحب الجلال يا ه ا العزة والجمال يا هذا المجد والفعل يا شديد المحال تعاليت من حليم أ ج ر ن ا من الجحيم ومن هولها العظيم ومن عيشها الزميم ومن ح ظ ه ا المقيم ومن مائها الحليم ومن مائها الحميم يا رب يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا د ا ئ م الإحسان يا منزل القرآن يا منزل القرآن ف ر ح قلوبنا ب ا ل ذ ب ا و ا ل ذ ب و ا ن ف ح قلوبنا ب ا ل ذ ب ا و ا ل ذ ب و ا ن و ا ل ع ق ي من النيران يوم الجمع العظيم اللهم أنت أحق من عبد وأعظم من ملك وخير من أعطى وأكبر من سئ كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء ه ا ل ق إلا وجدك كل شيء خالق إلا وجدك لن تطوع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك ت ط ا ع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيف إلهي أ ت ر أ ك ت ع ذ ب ن ف س ا وتعذب الخوف منك أ ت ر ا ت تحرق ل س ا ن ا كان يخبر عنك أ ت ر ا ت تعذب ن ف س ا قد ع ذ ب الخوف منك أ ت ر ا ت تحرق ل س ا ن ا كان يروي عنك ترأت تعذب عينا ب ك ت من قشيتك يا رحم ا ل ر ا ي ن اللهم رحم ع ب ر ا ت ت ر ق ق على ما ف ا ل ت ا م ي ن واغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم إلهي إلهي نسألك في هذه الساعة أن تسعد قلوبنا بمغفرتك اللهم أسعد قلوبنا بمغفرتك يا شهر رمضان برحيل ترفق يا شهر الصيام برحيل ترفق دم المحبين ترفق قلوبهم من الألم الفراق تشفق عسى توبة فيك تصلق ما تمزق عسام قطيع عبود بالمقبولين الفائزين يلحق ع س ى أ س ي ر الأوزار يطلق ع س ى مستوجب النار من جهنم ما يرتق عسانا لربنا نوثق يا شهر الصيام بالرحيم يوفق ي ب و ب المحبين ت ر ا ق قلوب من أذم الفراق تشفق ع س ى توبة فيك تصلح ما تمزق ع س ا منطقي ع ر ك بالمقبولين الفائزين يلحق ع س ى أسير الأوزار من النار ي ع ت ق ع س ا مستوجب نار ي و ت ق أسأل ر ب ا أن أوفق يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غ ن ا ه ل ل ر ا غ ب ي ن نسألك أن تسلك بنا طريق الصادقين، وهمسلب بنا سبيل الصادقين، و ا ل ح ق ن ا بعبادك الصالحين، وجنبنا موارد الظالمين، وغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم غفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم غفر لنا في ليلتنا المباركة أجمعين. اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من من اعترق ب ه م في ليلة القدر، اللهم انزل من أنوار ليلة القدر على المرضى في دورهم وعلى أهل القبور في قبورهم. اللهم إنا نس اللهم إنا نسألك أن تعيد علينا رمضان أحوال متتابعة اللهم ألهم الشكر على صيام وقيام الأيام الماضية اللهم ألهم ن الشكر على صيام وقيام الأيام الماضية وأعد علينا رمضان عام متتالي ورزقنا الزهد في الدار ا ل ف ا ن ي ة ورزقنا الزهد في الدار ا ل ف ا ن ي ة وقبلنا عيشة ر ا ض ي ة في جنة عالية. و َ ه ُ م إ ِ ن ه ُ ل ا ب ُ د يَوْمًا م ن ل ِ ق ا ئ ك َ أ َ ج ع َ ل ع ُ ذ ر ن ا ع ِ ن د َ ل ِ ق ا ئ ِ ك َ م َ ق ب ُ و ل ا و ذ م ب ن ا مغفورا وين من كتابنا و ث ق الموزيننا ا اللهم د ن ي بوجوانا واعتق من النيران رقابنا وثبت على الصراط أقدامنا واتقبلنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها د ا ن ي ة و َ ا ل ل ه ُ م إِن كَانَ فِي س ا د ِ ق ع ِ ل م ِ ك َ أ ن ت َ ج م ع ن َ ا فِي ر م َ ض ا ن ا ل ق ا د ِ م ِ ف َ ب ا ر ك ل َ ن ا ف ِ ي ه وَإِن ق ض ي ت َ ب ِ ط ْ ع ا ج َ ا ل ن ا ف َ أ و َ ش ع ا ل ْ خ ِ ل ا ف َ ة َ ع ل ى مَن ب ع د ِ ن َ ا و ا ج ع ل ا ل م و ت َ خ َ ي ر َ ز ع ا ئ ِ ر ن ن ت َ ظ ِ ر ه و َ ا ج ع ل ا ل ق َ ب ر خ َ ي ر َ ب ي ْ ت ن ع م ُ ر ه وأنزل من بركات رمضان في قبورنا، وأنزل من بركات القرآن في قبورنا. اللهم ونحن في ليلتنا، مسألك الشفاء لمرضانا، وهمش في مرض المسلمين، وهم ض ح ن م و ت المسلمين. اللهم ألبس مرضانا لباس الشفاء والعافية اللهم و أ اللهم وضح الجميع موت المسلمين اللهم إنهم آ ب ا ء ن ا وأمهاتنا وأبناؤنا وإخواننا سبقونا إليك وإلى الدار الآخرة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في تحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم غ ف لهم و ر ح م ه م وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ورحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظ فتيات المسلمين اللهم احفظ رجال ونساء المسلمين من السفور و ا ل م ج و د و ا ح ف ظ نساءنا من من تقليد الكفرة أهل السفور واحفظ عليهم ي ن ه م برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم حص شباب المسلمين بالطاعة والإيمان وارزقهم زوجات صالحات وحص فتياتنا بأزواج صالحين وحص فتياتنا بأزواج صالحين اللهم ا رفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين اللهم رخص ا س ع ا ر ه م وبارك في ا ر ز ا ق ه م ا ل ل ه م ا ّ ر ف ع ا ل ب ل ا ء و ا ل و ب ا ء و ا ل غ ل ا ء ع ن ب ل ا د ن ا و ب ل ا د ا ل م س ل م ي ن و ا ج ع ل ب ل د ن ا و ب ل ا د ا ل م س ل م ي ن َ أ م ن ا ر خ ا ء س خ ا ء ر غ د ا ي ا ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ه م و ن ح ن ف ي ل ي ل ت ن ا نسألك أن تطهر المسجد الأقصى من براذن اليهود ا ل م ع ت د ي ن اللهم طهر أراض العراق من الأمريكيين ا ل غ ا ص ب ي ن وهم أخرجهم منهم أدلة صاغرين. صاغرين، وهم أخرجهم أدلة صاغرين، وهم ا ج ع ل كيدهم في نحورهم. وهم أنج المستضعفين من المسلمين، وهم أنج المستضعفين من المسلمين، ونصر الإسلام وال م سلمين، وهم نصر الإسلام وال م سلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم اجمع ش ت المسلمين ووحد صفوف المسلمين وجمع قلوب المسلمين. اللهم اجمع القلوب المتنافرة على كلمة الدين اللهم اجعل خ ت م ة مباركة على من قرأها وعلى من حضرها. وأمنا على دعائها اللهم انزل من أنوارها على أهل ا ل م ر ض ى في دورهم وعلى أهل القبور في قبورهم اللهم جاز نبينا عن كل صائم من أمته وقائم غير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم ا ح ش ر ن ا في و َ أ ا د خ ل ن ا م د ق خ ا ل ه و ا ر ز ق ن ا ش ف ا ع ت ه وسقنا بيدي شربة هنيئة باردة لا ن ظ م ر بعدا أبدا. اللهم غفر لنا ولالمسلمين. اللهم إنك عفو ن تحب العفو و ع ف عنا. اللهم إنك عفو ن تحب العفو و ع ف عنا. اللهم إنك عفو ن تحب العفو و ع ف عنا. اللهم إنك غمرتنا ب د ع ا ئ ك وعطنا إجابتك. فقلت وقولك الحق. ا د ع و ن ي ا س ت ج ب لكم ونحن ربنا قد دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا ربنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه